Ya Hayatan يا حي يا ربنا يقضي المؤمنين يا حي يا بارك الله بك لا حي يا دين البار شوراً صعب ومن دمي السمد يدفع يضي المخرى واملاكي عرش تندي بيدا حلبا ولكن بيدا تون والليل يتعبا ذبي حساك سمع دين ف قبول غير وغالبها الطا يا حي بخير سمع دين ف قبول غير ayib hui hui jendeb şiddetim qabqla la ya الله بك بالله عادت ما شاء الله ما شاء الله ما شيء ضال قاج ملون يا عبد السيد احمد الياسي. الله يوفقكم بحق زهراء اللي غير غير الدين يلبس صورا واقم ام ان دمكم عذ لكن عرش جلدي بيداحي الباق توين والنيل اتام والزميع سجر نادي الفاب أبو الغير غرب هطا يا حيب حير نادين فا ابو الله غيره وقلوب هطا بلويت لا يمس <يميص> واضي يا حزر <حيثار> يا وارك الله بك بلويت قلبنا ما شاء الله يا يبارك الله بي ما شيء الظلم لا دار يا واه اللي على المكان الجيل هاب جاء مرجعنا يا والله اللي على دا احزان وصعانات دعايا هزت يا كل مرق قديان الدين اللي يشمته جروح نصاب نوح الدين اللي يشمته جروح والحدار وين الحدار النصابنا اينو حي وين تخضاب كلايت يا ح ما شاء الله بلا عائق ما الله خالد. ممنون وخالد ممنون وخالد اللي عا الكون سر ابجام ورتاخجان اسمه وان ميد دعاينا Come on. هذا وين حدار النصاب أي اين وحي ويلا اخباب كلا حال ايش عمينك يضايق هي الوالي هي شلون حال الحسن شلون الحال حسين شلون حال زينب ايش حال ايش یہ سب دے انوانی ہے صفات میں انصار عنها علي الماء صيحه تشي صيحه بحان تروي بالوعة والنظارها تصيح بخسرة وابلغة ونظر هفا وتدمغت تجي من نايح أحبابة تلويت لا يا لا يا مصراب يا حزار يا واحد يطلع حواء يشفوه بلا حزكا. इश्क़ में वो जो बहरा दर में निराखी है उके रुम है हर النوار هفاف وتجد موق تصير عيب خسر وبلغه والنوار هفاف وتجد نايح حباب يا حذر شلون هلين وفا من وصلة الدار اللهم ارزقنا زيارته يا الله شلون هلين تدي دعوه تدي قعله راجوه لعبرات تتت يا اخبار اولى تتفع يا الله احد انت تفى يا نضار نريد ايلوب محمد نشد عان جار نريد لو محمد نشد نوال بعنا يا صعب يا محمد Inshallah. يا حيضا ممنون وخاج بلخبنا وخاج سيد أحمد, أحمد الياسر شلال أهلين وفا من وصلة الدار تدقى الراس ويلعفرا يا اخبار اولا نرجع احد قد فا يا ظالما وعان شد نرید نوا محمد وعان جارحك يا ابو نريد لوام مدنيش ده ان الظل بعضك لايك لا بارك الله بي احزق <تق> ميت شوائلت عايز صوابع تحيل آل يجمع اسم القران حي مع القران والقران مع عليها ارا خير زاد ويلهم يشع عباض وامخ الضيف زين او عليت لا يتلاي لا يتلاي سبحان اسم يا وبارك الله بك أهل بيتي جاوبني جراها يا الله بعد روحي جان امچواد چه اصواب جا ایلب با قال صور اذا حالي يدعمت يا ابسم القرآن راحي الزود والهمة يشيح مخاف ضيب ذنة راحي الزود والهمة aysh ham khofob zabab ذا وغليت نظره تدير الشعب لا خويه اتهى يا قوم حماد احلف بكم ما يا أبو محمد أحلفك بمكد يا أخو يا خيال تتشيل أبونا محيل يا أخو Oh, boy.